سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشرفون. ينزل ملائكة بالروح من أمره على من يشاء. على من يشاء.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 وألقى في الأرض رأساً تميد بكم وأنهاروا سبلا وأنهاروا سبلا لعلكم تهتدون وعلاماتهم وبالنجيم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 أمواتٌ غير أحياء وما يشعرون إياه يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مُكِرة قلوبهم مُكِرة وهم مستكبرون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 كاملة يوم القيامة ومن أوزار ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ودمكر الذين من قبلهم فات الله بنيا فخر عليهم السقف، فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزهم ويقول ويقول أين شركاء؟ تشاقون الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتو فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله علِيم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بأس مثُل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 بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلَّا أنتَ يَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الْلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 ذالك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمّة رسولا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله واجتنبوا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 الشمال عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من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 ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتينهم فتمثّعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا. رزقناهم تالله لا تسالون عنا كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ضل وجهه مسودا ضل وجهه اسود الدم وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء اماب الشعب ايمسك عليهم الام يد السهو في الثرى الا سا ما يحكم للذين لا يؤمنون بالاخره مثل الس وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ترك عليها مذابته ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجر مسمى ثأر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 إلا لتبين لهم الذي اختلافوا فيه وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون والله للقوم يسمعون وإن لكم في الأعمال عبارة نسقيكم مما في بطونه من بئر فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين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 الَّذِينَ قَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِير والله فضل بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضل براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ والله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 مسمعا ولا بصار ولا افيده لعلكم تشكرون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهم سكنوا وجعل لكم من جلود الأعناق وجعل لكم من جلود الأعناق بيوتا تستخفونها يوم ضعلكم ويوم قامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها, وأشعارها الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم أكانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمتي شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا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 صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن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 لقد نعلم أنه يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي وهذا لسان عربي إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب، فعليهم غضب من الله.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 يأتينا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت, فكفرت بأنع من الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العلمين فَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, ولحم الخنزير وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ثَمَنِ الذَّرِّ غَيْرَ دَافِعٍ وَلَا عَدْلٍ فَإِنَّ اللَّهَ ذَئِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا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 129. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 120. إن إبراهيم كان أمة اني فؤ ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه جتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنا وانه في الاخره لمن الصالحين ثم